فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَّقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فلا تكونن من الممترين